ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله لا قت الله وسقياذا فكذبوه فعقروا فدمد م عليهم ربهم بذ بهم فسووا ولا يخاف القبى